والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون